فحيا الله إ خ و ا ن ن ا الكرام و أ س أ ل الله عز وجل ب أ س م ا ئ ه الحسنى وصفاته المثلى أ ن يجزي الكل على خير الجزاء على الحضور والمشارك وما زال حديثنا موصولاً وصلني الله وإياكم الحديث وصلني حول برحمته ذكر أو التعرض الى ت ع ر ض إ ل بعض معاني ا ل أ ح ا د ي ث ا ل و ا ر د ة في كتاب ا ل أ د ب من صحيح البخاري والهدف من هذه ا ل أ ح ا د ي ث كما سبق ذكره التشبث ب أ خ ل ا ق ا ل إ س ل ا م ا ل ح م ي د ة وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا إذ لا يصلح إصلاح الظاهر والباطن خراب صلى عليه وسلم يصلح إذ ف قال د ق المصنف ر حدثنا م ه الله تعالى ا ل في ح ي ا ا ل ث ي في ك ت ب ه ك كتاب ت ا الأدب ب من ص ح ي ح ا ل ب خ ا قال ر ر ي ح م ه الله بن ا ب م أحق ا ا ل ن سعيد بحسن الصحبة قال حدثنا قتيبة حدثنا س قال قال حدثنا جرير عن ع م ا ر ة بن القعقاع بن ش ب ر م ة عن أ ب ي ز ر ع ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال جاء رجل إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أ ح ق الناس أ و من أ ح ق بحسن صحابتك ي قال أ م قال ثم من ق امك ل أ قال ثم من قال أ م ك قال ثم من قال ثم أ ب و ك وقال ابن ش ب ر م ة ويحيى ا بن أ ي و ب حدثنا أ ب و ز ر ع ة مثله هذا الحديث أ خ ر ج ه البخاري رحمه الله تعالى في كتابه ا ل أ د ب المفرد كذلك ومن طريقه أ خ ر ج ه ن م ابن ة ومسلم وهو كذلك عند الترمدي من كذلك عند حديث ه ز ب ي م عن ج د ه و ه آخره و داود عند بزيادة أبي في كذلك ث م ا ل أ فالأقرب وقد أخرجه أيضا ق وقد ر ب الطرراني ا في الصغير والبيهقي في السنن الكبرى و أ ح م د وغيره وهذا الحديث كما, هو أو كما يدل عليه لفظه متمم للحديث ا ل أ و ل في باب بر الوالدين و ا ل ص ل ة بهما وحسن ا ل ت أ د ب معهما والوفاء بحقوقهما الواجبة التي أوجبها وتعالى التي الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فقد قال أ و روى أ ب و هريره رضي الله عنه قوله جاء رجل إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أ ح ق بحسن صحابتك اي من من الناس هو المستحق لحسن الصحبة فأجابه النبي صلى الله لحسن صلى عليه وسلم هو قال امك ثم كرر السائل السؤال او نفس السؤال قال ثم من قال النبي صلى الله عليه وسلم امك ثم قال ثم من يا رسول الله قال امك قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا قال ثم من قال في ا ل آ خ ر ة ثم ابوك فكرر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الام هنا ثلاث مرات ثم ذكر في ا ل م ر ة ا ل ر ا ب ع ة أباك، قال أ ب و ك هذا الحديث قال عنه بعض شراح الصحيح ومنهم ابن بطال رحمه الله تعالى قال حديث أ و في هذا الحديث دليل عظيم على أ ن م ح ب ة ا ل أ م و ا ل ش ف ق ة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة محبة الأب، أمثال ثلاثة إ ذ ك ر ر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ا ل أ م أ و ذكرها ثلاث مرات فدل ذلك يعني على م ح ب ة أ و عظم م ك ا ن ة ا ل أ م في ا ل م ح ب ة فقال قال في هذا الحديث دليل على أ ن م ح ب ة ا ل أ م والشفقه ة ع ل ي ا ثلاثة أمثال الأب الله ينبغي أن تكون ثلاثة محبة الأب لأنه محبة صلى ع ل ي ه وسلم كرر ذ ك ر الأم ث ل ا ث مرات و ذ ك ر ا ل أ ب ف ي ا ل مرات ة ل قال ر ا وإذا ب ع ة فقط م ل هذا ا ل م ع ن ى ش ه د له ا ل ع ي ا ن ولكن ذ أ ص ع و ب ة ا ل ح م ل وصعوبة ا ل و ض ع و ص ع و ب ة ا ل ر ض ا ع و ا ل ت ر ب ي ة ت ن ف ر د ب ه ا ا ل أ م وتشقى ب ه ا د و ن ا ل أ ب فهذه ث ل ا ث م ن ا ز ل يخلو م ن ه ا الأب ت قول ابن ب ط ا ل رحمه الله تعالى أ و تكرار النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر ا ل أ م ثلاث مرات له د ل ا ل ة و ا ض ح ة كما عبر بذلك عنه ابن ب ط ا ل رحمه الله قال يتجلى ذلك يعني في ص ع و ب ة الحمل فلا شك أ ن الحمل له وهن كما وصف بذلك كما وصف الله عز وجل الحمل بذلك فقال حملته أ م ه وهنا على وهن وقال في آ ي ة أ خ ر ى حملته كرها ووضعته كره ا فالحمل يعني لا شك أ ن ه أ م ر شاق وصعب على ا ل أ م كذلك الوضع في قوله عز وجل حملته كرها ووضعته كره ا فالوضع له كذلك كراهته ومشقته على ا ل أ م كذلك ص ع و ب ة الرضاع و ا ل ت ر ب ي ة إ ذ أ ن الطفل أ و الرضيع يعيش أ ويقضي معظم الوقت مع أ م ه وكذا يعني بعد سن الرضاعه وعند ان يصير غلاما مثلا ف ا ل أ م تنفرد بتربيته في غالب الوقت إ ذ يقضي معظم أ و ق ا ت ه مع أ م ه بعكس ا ل أ ب الذي في غالب ا ل أ ح ي ا ن مشغلا ب أ م و ر ا ل ح ي ا ة والمعاشر فقال ابن بطاله ر رحمه ا ل ق ان ل ذلك أ ص ع و ب ة ا ل ح م ل و ص ع و ب ة الوضع و ص ع و ب ة الرضاع و ا ل ت ر ب ي ة تنفرد بها ا ل أ م وتشقى بها دون ا ل أ ب فقال فهذه ثلاث منازل يخلو منها ا ل أ ب وقد جرى ل أ ب ي ا ل أ س و د الدؤلي رحمه الله تعالى مع زوجته ق ص ة أ ث ا ر فيها يعني هذا المعنى فقد ذكر أ ب و حاتم عن أ ب ي ع ب ي د ة أ ن أ ب ا ا ل أ س و د جرى بينه وبين م ر أ ت ه كما قلنا ك ل ا م ف أ ر ا د أ خ ذ ولده منها فسار إ ل ى زياد وكان واليا على ا ل ب ص ر ة أ ن ذ ا ك فقالت ا ل م ر أ ة يعني م ش ت ك ي ة للوالي من زوجها قالت أ ص ل ح الله ا ل أ م ي ر هذا بطني وعاؤه و ح ج ر ي فناؤه و ثدي سقاءه أ ك ل و ه إ ذا نم ا و أ ح ف ظ ه إ ذا قد ا فلم أ ز ل ب ذ ل ك س ب ع ة أ ع و ا م حتى إ ذا ا سوف ت ى خ ص ا ل ه و ك م ل ت خ ص ا ل ه أ و ح ت ى إ ذا ا سوف ت ى خ ص ا ل ه و ك م ل ت خ ص ا ل ه و أ م ل ت نفع ه و رزوت رفع ه أ ر ا د أن ي أ خ ذ ه مني كرها يعني ل أ م ت ش ك ي إ ل ى هذا الوالي يعني وتذكر معاناتها و ا ل م ش ق ة التي تحصل لها جراء اعتنائها بولدها فقالت هذا بطني وعاؤه وحجري فناؤه وثدي سقاؤه أ ك ل ؤ ه إ ذ ا نام و أ ح ف ظ ه إ ذ ا قام فلم أ ز ل بذلك س ب ع ة أ ع و ا م حتى إ ذ ا استوفى فصاله ص ا عظامه ل كملت وكملت ه يعني خ و أ م ل ت نفعه أ ي رجوت منه النفع ورجوت رفعه اراد يعني أ ب ا ه ان ي أ خ ذ ه مني كره فقال أ ب و ا ل أ س و د يعني رادا على أ م ه قال أ ص للامير ح ك ل ل ل أ أ ص ل ح ك الله هذا ابني حملته قبل, قبل أ ن تحمله ووضعته قبل أ ن تضعه و أ ن ا أ ق و م عليه في أ د ب ه و أ ن ظ ر في أ و د ه فقالت ا ل م ر أ ة صدق أ ص ل ح ك الله حمله خفه وحملته ثقلا ووضعه شهوه ووضعته كره ا فقال حينئذ زياد الوالي قال اردد على ا ل م ر أ ة ولدها فهي أ ح ق به منك ودعني من سجعك وقد أ روي عن مالك رحمه الله تعالى أ ن رجلا قال له إ ن أ ب ي في بلدي السودان وقد كتب إ ل ي أ ن أ ق د م اليه و أ م ي تمنعني من ذلك فقال له أ ط ع أ ب ا ك ولا تعصي او لا تعصي ا م ه ف أ م ر ه ب ط ا ع ة أ ب ي ه وعدم عصيان أ م ه ف ك أ ن ه رحمه الله تعالى لم يرجح ل أ ح د من الوالدين ط ا ع ة على ا ل آ خ ر فدل قوله أ ن برهما عنده رحمه الله تعالى متساو لا فضل لواحد منهما فيه على ا ل آ خ ر و ل أ ن ه قد أ م ر ه بالتخلص منهما جميعا حين قال أ ط ع أ ب ا ك ولا تعص أ م ك و إ ن كان لا سبيل إ ل ى ذلك في هذه ا ل م س أ ل ة فلو كان أ ح د ه م أ و ل أ ح د ه م ا ما عنده فضل في البر على صاحبه ل أ م ر ه رحمه الله تعالى بالمصير إلى وقد سئل الليثو أمره وقد رحمه الله عن هذه المساله أ فأمر ل ة يعني سئل فامر السائل ب أ ن يطيع أ م ه وقال أ ن لها ثلثي البر وحديث أ ب ي ه غ ي ر ه الذي مر معنا يدل على أ ن لها ث ل ا ث ة أ ر ب ا ع البر بدليل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك ثلاث مرات وهو ح ج ة كما ترون على من خالف في ذلك وقد جاء ما يدل على تقديم ا ل أ م في البر مطلقا حديث ع د ة منها ما أ خ ر ج ه أ ح م د والنسائي والحاكم في مستدركه وقد صححه من حديث ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت س أ ل ت النبي صلى الله عليه وسلم أ ي الناس أ ع ظ م حقا على ا ل م ر أ ة قال زوجها قلت فعل الرجل قال أ م ه فالحديث يعني دال بلفظه على فضل ا ل أ م على ا ل أ ب د ل ا ل ة و ا ض ح ة وبنحو هذا الكلام قال أ ي ض ا النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم قال رحمه الله تعالى وسبب تقديم الام أ م يعني في ه ذ في تكرار النبي صلى الله عليه تكرار الله صلى ل و س ذ كثره ر الأم ل ا ث م تعبها عليه وشفقتها وخدمتها و م ع ا ن ا ة المشاق في حمله ثم وضعه ثم إ ر ض ا ئ ه ثم تربيته ثم خدمته وتمريضه وغير ذلك وقد نقل الحارث المحاسبي إ ج م ا ع العلماء على أ ن ا ل أ م ه تفضل في البر على ا ل أ ب وقد وصف ربنا عز وجل نبيه يحيى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بوصف جليل فقال الله عز وجل عنه يعني مما له ص ل ة ب موضوعنا اليوم فقال ت فقال عز ا فقال ل ى ع وجل في حقه يحيى عليه السلام قال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا فوصف الله عز وجل يحيى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب أ ن ه بار بوالديه والبر هو كثير البر والبر يعني هو جامع اسم جامع لكل أ ن و ا ع الخير و ا ل إ ح س ا ن ثم ثنى ربنا سبحانه وتعالى بقوله ولم يكن جبارا عصيا اي أ ن ه ليس بجبار ولا متكبر وقال سبحانه وتعالى أ ي ض ا في حق عيسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال و ب ر م لوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا فوصفه الله عز وجل ب أ ن ه بار بوالد بوالدته و أ ن الله سبحانه وتعالى يعني لم يجعل عيسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا بالجبار ولم يجعله بالشقي قال القرطبي و رحمه الله تعالى في, قوله في تفسير قوله عز وجل ولم يجعلني جبارا أ ي متعظما متكبرا يقتل ويضرب على الغضب وقيل في ا ل ج ب ا ب الذي لا يرى ل أ ح د عليه حق قط وقال في تفسير قوله سبحانه وتعالى شقيا أ ي خائبا من الخير وقد قال ابن عباس كذلك عاقا وقيل عاصيا لربه وقيل لم يجعلني تاركا ل أ م ر ه ف أ ش ق ى كما شقي إ ب ل ي س لما ترك أ م ر الله سبحانه وتعالى وقال مالك بن أ ن س رحمه الله تعالى في تفسير هذه ا ل آ ي ة قال ما أ ش د ه ا على أ ه ل القدر أ خ ب ر عيسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بما قضي من أ م ر ه وبما هو كائن إ ل ى أ ن يموت فدلت ا ل آ ي ة على أ ن بر الوالدين كان أ م ر ا واجبا على ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة والقرون ا ل م ا ض ي ة فهو مما يثبت حكمه ولم ينسخ في ش ر ي ع ة أ م ر ودلت الايتين, الآيتين السالفتين أ ي ض ا بمفهوم ا ل م خ ا ل ف ة على أ ن من لم يكن بارا بوالديه كان ذلك سببا لا م ح ا ل ة في تجبره وعصيانه وشقائه عياذا بالله تعالى فحري إ خ و ا ن ي بالمسلم العاقل الحريص على دينه أ لا يغفل و أ ن ينتبه إ ل ى هذا ا ل أ م ر العظيم وألا يشغله عمل أ و زوج أ و ولد عن بر والديه و أ م ه بالخصوص بل والا ينشغل المرء ب ا ل ع ب ا د ة عن ذلك كما جاء في ق ص ة ابن جريج في صحيح مسلم مع أ م ه و ا ل ق ص ة م ع ر و ف ة حين نادته وهو يصلي فكان يقول في نفسه اللهم صلاتي او امي فيمضي في صلاته و ا ل ق ص ة ط و ي ل ة فدعت عليه أ م ه بقولها اللهم لا تمته حتى يرى, يرى وجوه المومسات وكان ق ت ا د ة رحمه الله تعالى وهو م ن د ع ا م ة السدوس ي كما في ترجمته في تهذيب الكمال كان إ ذ ا جلس مع أ م ه على الطعام فتت لها الخبز ولم ي أ ك ل فقيل له لم ا لا ت أ ك ل قال أ خ ش ى أ ن أ ض ع ل ق م ة في فمي تشتهيها أ م ي فكان يرى هذا ا ل أ م ر يعني من العقوق يعني أ ن يضع ل ق م ة في في فيه و, و يعني و لو يعني ان ش ت ه ت أ م ه تلك ا ل ل ق م ة و وضع ه في فيه كان يرى هذا ا ل أ م ر عقوقا و كان رحمه الله تعالى إ ذ ا خاطب أ م ه يكاد صوته لا يبين فيقال له ارفع صوتك فيقول ربي سبحانه وتعالى يقول و خ فالبر ل ه م جناح ل الرحمة من ا ف إ خ و ا ن ي ميدان فسيح يتسابق فيه الفضلاء والصالحون لا حد له ولا ساحل لبحره وقد أ خ ر ج البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد الأدب عن طيلسه بن مياس قال كنت مع النجدات ف أ ص ب ت ذنوبا لا أ ر ا ه ا إ ل ا من الكبائر فذكرت ذ لابن ك ل عمر فقال ماهي قلت كذا وكذا قال ليست هذه من الكبائر هن تسع فلعل النجداد ط ا ئ ف ة من ط و الخوارج ئ ف ا ف أ خ ب ر طيلسه ة ر ح م انه ل ل تعالى ه أ أ ص ا ب ذنوبا عدها هو من الكبائر فذكر ذلك لابن عمر رضي الله عنه, عنه عنهما فقال يعني كذا وكذا قال ابن عمر رحمه رضي الله عنه قال ليست هذه من الكبائر قالهن تسع وقال ا ل إ ش ر ا ك بالله وقتل ن س م ة يعني بغير حق والفرار من ا ل ز ح يعني بشروطه كذلك و ق د ف ا ل م ح ص ن ة و أ ك ل الربا و أ ك ل مال اليتيم و إ ل ح ا د في المسجد والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق وهذا هو موضع أو هذا هو هذا الشاهد من الحديث من قال و بكاء الوالدين من العقوق فهي من كبائر الذنوب قال لي ابن عمر أ ت ف ر ق من النار وتحب أ ن تدخل ا ل ج ن ة قلت إ ي والله قال أ ح ي والداك قلت, قلت عندي أ م ي قال فوالله لو أ ل ن ت لها الكلام و أ ط ع م ت ه ا الطعام لتدخلن ا ل ج ن ة ما اجتنبت الكبائر ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في الحديث الثالث قال باب أو باب لا يجاهد, أو لا يجاهد الا ب إ ذ ن ا ل أ ب و ي ن قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان وشعبه قال حدثنا حبيب حاء و قال وحدثنا محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا سفيان عن حبيب, بن أبي عن, عن حبيب عن ابي العباس عن عبد الله بن عمرو قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم اجاهد قال لك أ ب و ا ن قال نعم قال ففيهما فجاهد هذا ا ل ح ي إخواني يعني لا زال يعني الكلام موصولا حول بري الوالدين وبيان أوجهي ث موصولا حول الكرام لا زال الكلام بر هذه يعني اوجه البر فالبر يعني كما سبق ذكره باب واسع يعني يدخله ع ن ي ي المرء من حيث شاء هذا الحديث أ خ ر ج ه البخاري رحمه الله كذلك في ا ل أ د ب المفرد وهو عند مسلم والنسائي في السنن الكبرى والبيهقي كذلك وابن حبان في صحيحه وابن أ ب ي ش ي ب ة في المصنف وهو عند أ ح م د كذلك والطيارسي وعبد الرزاق في المصنف قال النبي صلى الله صلى عليه وسلم أو روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أ ج ا ه د أ ي بمعنى هل لي أ ن أ ج ا ه د أ و ائذن لي في الجهاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك أ ب و ا ن أ ي بمعنى هل لك أ ب و ا ن قال نعم قال ففيهما فجاهد قيد جمهور أ ه ل العلم ا ل إ ذ ن بالجهاد ب أ ن يكون ا ل أ ب و ا ن مسلمين فيحرم الجهاد إ ذ ا منع ا ل أ ب و ا ن أ و أ ح د ه م ا بشرط يعني بهذا الشرط بشرط أ ن يكونا مسلمين ل أ ن برهما فرض أ و فرض عين عليه والجهاد فرض ك ف ا ي ة ف إ ذ ا تعين الجهاد فلا إذن إذن ذ حين يعني, إذا كان الجهاد فرض عين فلا يعني اذن كان الجهاد فلا عين يعني فرض يشترط إ حينئذ ويستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد يعني ف ض ي ل ة بر الوالدين وتعظيم حقهما واجزال الثواب على برهما و ا ل إ ح س ا ن إ ل ي ه م ا فالجهاد يعني مع عظم منزلته في ا ل إ س ل ا م وعلو مكانته ورتبته عند الله سبحانه وتعالى كما صح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أنه ن ذروة س الجهاد م ا إ س ل ل ا ا م ذ ر و ة أ و ذ ر و ة سنام ا ل إ س ل ا م إ ل ا أ ن ه حين قرن ا في هذا الموطن مع بر الوالدين فكان دون م ر ت ب ة وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين ي س أ ل عن ا ل م س أ ل ة يعني في بعض المرات ي س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم عن ا ل م س أ ل ة ا ل و ا ح د ة فيجيب بجوابين مختلفين وذلك بحسب ا ل أ ش خ ا ص ونحوهم فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن, عن, عن, القبلة عن جواز ا ل ق ب ل ة للصائم فجوزها للشيخ ومنعها يعني في حق الشاب وذلك لما, لما هو معلوم من أ ن الشيخ أ و الرجل المسن أ م ل ك ل إ ر ب ه من الشاب وقال بعض الشراح قال هذا يعني هذا الحديث إ ن م ا يكون في وقت ق و ة ا ل إ س ل ا م و غ ل ب ة أ ه ل ه للعدو و إ ذ ا كان الجهاد من فروض الكفايه ة ف ذ ا الأمر يكون فاما ي حين, يعني حين تكون ل ل ل ش و ك ة س ل م ي ن و ل ل لهم على غ ب ة اذا ل ع د و فأما إ قوي أ ه ل الشرك وضعف المسلمون فالجهاد متعين على كل نفس وقال ل التخلف عنه وإن منع منه الأبوان يعني إذا صار الجهاد فرض عين على المسلم فلا يجوز التخلف الجهاد ولا ذلك الأبوان ا إذا صار كما يجوز يعني عين يجوز يشرط في وإن فرض عنه منع عن منه إذن ب س ذكرك و ق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم فيهما ف فجاهد قال إ ن كان لك أ ب و ا ن فابلغ جهدك في برهما و ا ل إ ح س ا ن إ ل ي ه م ا ف إ ن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو يعني النبي عليه ففيه أي في والديك في سبيل أيضا النووي على وسعك تعالى فإن بمنزلة وبنحو قول قال وسلم وجهدك صلى الله الحافظ أبذل الكامل ذلك الجهاد الله كلام الحافظ قال أيضا الإمام النووي رحمه الله ما ما فجاهد بر ذكره رحمه وقد يستفاد ايضا من قوله صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد أ ن بر الوالدين يسمى جهادا كذلك إ ذ لا شك أ ن بر الوالدين و ا ل إ ح س ا ن إ ل ي ه م ا يحتاج إ ل ى جهد و م ج ا ه د ة و ع ن ا ي ة و ر ع ا ي ة خ ا ص ة إ ن كان يعني الوالدان كبير السن ا أ و بهما سقم أ و ع ل ة أ و مرض أ و غير ذلك وخاصه أ ن بعض الوالدين قد تتغير طباعهما مع كبر سنهما كما قال ربنا عز وجل يعني في حق ا ل إ ن س ا ن عموما قال ثم يرد إ ل ى أ ر ض العمر ف ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا رد إ ل ى أ ر ض العمر فلا شك أ ن طبعه يتغير فتصير يعني طباع المرء يعني تميل إ ل ى طباع الصبيان و ح ي ن إ ذ ن يحتاج الولد معهما إ ل ى صبر وجهد و ع ن ا ي ة كبيرتين ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في الحديث الرابع قال باب لا يسب الرجل والديه وهذا يعني كما سبق ذكره يصب في نفس المصب و أ ن بر الوالدين يعني باب فسيح يتسابق فيه الفضلاء وله يعني هو ميدان فسيح كما قلنا وله أ ب و ا ب شتى يدخل ع ن ي ي من حيث شاء فقد قال قال المصنف رحمه الله تعالى قال حدثنا أ ح م د بن يونس قال حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن سعد عن أ ب ي ه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن من أ ك ب ر الكبائر أ ن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب الرجل أ ب ا الرجل فيسب أ ب ا ه ويسب أ م ه فيسب أ م ه ه ذ ا الحديث أ خ ر ج ه المصنف كذلك في ا ل أ د ب المفرد وهو عند مسلم كذلك من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما و أ خ ر ج ه أ ب و داود والترمذي والبيهقي في شعب ا ل إ ي م ا ن و ا ل ع ل ا م ة علاء الدين البرهان فوري في كنز العمال و أ ح م د وغيره هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه ذكر الحديث النبي نوعا من أنواع الكبائي صلى وسلم من والكبائر أ و ص ل ه ا بعضهم إ ل ى سبعين ك ب ي ر ة وتعدى هذا العدد بعضهم ا ل آ خ ر ومن أ ش ه ر من أ ل ف في الكبائر ا ل إ م ا م الذهبي رحمه الله تعالى وهو كتاب تصح نسبته إ ل ي ه و إ ن زعم بعضهم أ ن الكتاب ليس له قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن من أ ك ب ر الكبائر أ ن يلعن الرجل والديه ف س أ ل ه بعض الصحابه ة رضي ا ل ل عنهم قال يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه فاستغرب ن ك ر أو ا س ت هذا السائل أ ن يقع هذا ا ل أ م ر وهو استفهام على وجه الاستنكار والاستفهام ذلك أن الطبعة يعني السليمة المستقيمة ذلك أن يعبا هذا ا ل أ م ر ي ع ن ي لا يعقل أ ن يلعن الرجل والديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا يعني هذه الكيفيه ة قال الله صلى تسبب المرء في سب والديه يعد ك ب ي ر ة من الكبائر والكبائر كما عرفها أ ه ل العلم كل ما توعد صاحبه يعني بلعن أو ن او ر أ براءة وما شاء ي ع ن ي إ ذ ا جاء في الحديث في مثلا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من فعل كذا وكذا فهذا يعد عند العلماء ك ب ي ر ة من الكبائر أ و أ ن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا فهو في النار أ و من ليس منا من فعل كذا وكذا أ و من مثلا من أ ق ا م بين ظهرانيه المشركين فقد برئت منه الذمه فهذه كلها يعني دلائل وقرائن تدل على أ ن هذا ا ل أ م ر هو ك ب ي ر ة من, من الكبائر فقلنا أ ن السائل استبعد أ ن يقع هذا ا ل أ م ر فبدليل أ ن ه س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاستفهام والاستنكار قال وكيف يلعن الرجل والديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسب الرجل أ ب ا الرجل فيسب أ ب اباه ه ف ي ن صلى ل ل عليه وسلم الجواب في هذا الجواب أ ن ه و إ ن لم يتعاطى السب بنفسه يعني في ا ل أ غ ل ب لكن قد يقع منه التسبب فيه يعني وان لم يسبه يعني كان سببا في أ ن يسب و ا ل د ه وهو مما يمكن أ ن يقع في كثير من ا ل أ ح و ا ل وهذا الحديث كما ذكر غير واحد من أ ه ل العلم هو قاعدة يعني في أو قاعدة أصل فيه في سد ا ل ذ ر ا ع فكل ما كان و س ي ل ة إ ل ى المحرم فله حكمه ف ا ل و س ي ل ة إ ل ى الحرام حرام و ا ل و س ي ل ة إ ل ى الواجب و ا ج ب ة و ا ل و س ي ل ة إ ل ى المندوب م ن د و ب ة وهكذا فيؤخذ منه أ ن من آل فعله إلى محرم فيحرم عليه ذلك فيحرم محرم ال فعله وإن لم يقصد ذلك. والأصل لم ذلك يقصد في ذ ا الحديث قول الله عز وجل ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم فالله عز وجل في هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة حرم سب آ ل ه ه المشركين و إ ن كان هذا ا ل أ م ر يعني أ م ر ا جائزا إ ل ا أ ن ه لما كان سب آ ل ه ت ه م يفضي إ ل ى أ ن يكون ذ ر ي ع ة إ ل ى سب الله تعالى فصار هذا الأمر محرمة. وقد يقال مثلها يعني مثل هذا في باب ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد ينهى المرء عن منكر فيؤول نهيه وتغييره لذلك المنكر إ ل ى منكر أ ك ب ر منه وهو أ م ر محرم كما نص عليه غير القيم في المواقعين رحمه واحد العلم الإمام ابن الله تعالى كتاب هدمات علام من منهم أهل وفي غيره فقد يسمع مثلا المسلم من يسب الدين أ و من يسب يتعرض إ ل ى حرمه الله عز وجل بالاستهزاء و ا ل س خ ر ي ة وما شابه فلا بد أ ن يكون يعني المرء حكيما في نهيه و أ م ر ه و أ ن يكون أ م ر ه بالمعروف بالمعروف وان يكون نهيه عن المنكر بغير المنكر فيحسن بالمرء ان, إن راى منكرا ك م ان ذ ك ر ا أن يختار الوقت المناسب للانكار وان يختار الظروف التي تكون مناسبه لهذا الاب أ فقد يسمع م ث ل انسان إ سب من احد الناس أو فينهاه عن السب فيتسبب في سب في ان يسب الله سبحانه وتعالى أ و يسب النبي صلى الله عليه وسلم أ و تنتهك حرمات الله عز وجل ف ي ق و ل نهيه عن المنكر إ ل ى منكر أ ف ض ع منه وهذا أ م ر محرم كما سبق ذكره وينظر في ذلك يعني مراتب تغيير المنكر و ا ل أ م ر بالمعروف وهي م ع ل و م ة عند الكل وقد استنبط الماوردي رحمه الله تعالى من هذا الحديث كما نقل عنه الحافظ في الفتح يعني استنبط من ذلك منع أو منع بيع ثوب الحرير ممن يتحقق أ ن ه يلبسه يعني هذا ب ا ل ن س ب ة للرجال يعني, إذا كان يعني مثلاً يبيع الحرير على كان ظنه إذا مثلا رجل غلب وتحقق أو غلب على ظنه أ ن المشتري سيتخذ ذاك الثوب للبسه فيحرم عليه يعني ان يبيعه ل أ ن لا يتسبب في وقوعه في الحرام وقد يقال بمثل هذا في من يبيع مثلا يعني في وقتنا هذا بعض من يبيع ملابس النساء التي يعني يحتمل فيها يعني هناك ملابس يعني تكون تحتمل أ ن تلبسها ا ل م ر أ ة خارج البيت والله المستعان يعني صارت الملابس لا تفرق بين الملابس التي تلبس داخل البيت أ و خارج البيت صار ا ل أ م ر سيان ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله ف إ ن غلب على ظن البائع يعني أ ن هذا ا ل أ م ر أ و هذا اللباس قد تستعمله ا ل م ر أ ة في خارج البيت فيعني قد يقال حينئذ ن أ ن ا ل أ ف ض ل أو الأتقى الابرا ل أ لدينه الا يبيع هذه ا ل م ر أ ة ذاك اللباس والله تعالى أ ع ل م واستنبط منه كذلك العلماء ح ر م ة بيع العصير أو ا لمن ع ن ب ل يتخذ منه الخمر ف كما سبق ذكره ف ا ل و س ي ل ة إ ل ى الحرام ت أ خ ذ حكمه وهذا الحديث يا إخوة فيه د ل ا ل ة ع ظ ي م ة كذلك على عظم حق ا ل أ ب و ي ن ي بدليل أ ن دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يحرم على الرجل أن يلعن والديه يكون في والديه وفي الحديث أيضا على تعرض على عظم على أنه أن وأن الأولاد حقهما الرجل لا للسبب دل ذلك سببا إثباتوا الكبائر و أ ن بعضها أ ك ب ر من بعض كما هو ش أ ن الذنوب جميعا ف إ ن الوزر كما هو معلوم يختلف باختلاف ا ل أ ز م ن ة و ا ل أ م ك ن ة و ا ل أ ش خ ا ص كما نص عليه العلماء فمثلا لو زنى زن رجل ب ا م ر أ ة أ ج ن ب ي ة عنا ليس كمن زنى ب ح ل ي ل ة جاره كما ق خ ب ر بذلك النبي صلى الله الله صلى عليه وسلم عند فهو أعظم عند الله وأشد و من وقع في المحرم في بيت الله الحرام فليس كمن وقع في المحرم في غير بيت الله الحرام و يعني العالم او الذي مكنه الله عز و جل من العلم و وقع في محرم أ و كذا فليس لا يستوي في الوزر كمن هو جاهل بذاك المحرم فهذا يعني يعني الوزر كما سبق ذكره يختلف باختلاف ا ل أ ش خ ا ص و ا ل أ ز م ن ة و ا ل أ م ك ن ة و ه ذ ا ن ك ت ف ي بهذا القدر إ ن شاء الله تعالى وللحديث ا ل ب ق ي ة و ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يعلمنا ما ينفعنا و أ ن ينفعنا بما علمنا و يزيدنا علما و ن س أ ل ه سبحانه وتعالى أ ن يوفقنا للعمل بما علمنا إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزى الله, الله حضور الكريم واسال الله عز وجل ان يثيبهم على ذلك انه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته